لا صلِّ رَبَّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّكَ تَأْبَى الْفُجَّارَ لَفِي سِجْنٍ وَمَا أَدَّىكَ مَا سِجْنُ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَإِلَيَّ يُومَ الدِّينِ الْمُكْذِبِينَ الَّذِينَ يُكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أثين. إذا تكلَّا عليه آياتنا قال ساطير الأولين كلا بل ران على قلوب ما كانوا يكسبون كلا إنه مع ربهم يومئذ لا محجوب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 كتاب مرقوم يشهده المطهرون إن الأبرار في نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يصبون من رحيق مختوم ختامهم مسك ختامهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المطربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إذا عَرَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إِلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ أَفْلَوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَاقِ يُعْضُرُونَ هَلْ بل كفار ما كانوا يفعلون